ليايام ما ادري وين رايح وعلى ادريني حشايا انقب من عقبه جاي لداره يا ودي عن شفي يظهر صورته واسمع أخباره <تصفيق> ترهدت يوم من أكواني ونكويه كذا دون ما ندري عن الحب وختاره لو أنه نواني بل جفا كنت ناجى فيه ولو أني نويته بل غدر صار غداره لبله شراني يوم بعت العرب وشريه شريته بصدق القول والود وشعاره عساني الياء غنيت شعري يجي ينبيه أنا العاشق اللي صانع أهده ولا باره أنا العاشق اللي لو يهب الهواء يشقيه ما هب الهبايب يشعله بداخله ناره نضج قلبي من البعد وعيونه يتراعيه ذكرته وشوف الوقت وشوف تذكاره وأنا والله إني مغرم منبه ما ننسيه على البال والتفكير لو ابتعد عليه عليها الله أكبر كل محل بي طريق تزفرت ودموعي على الخدم دراره رباه اليوم شاف قولي ناظر فيه ويذكر ربيع القلب لا زاف تزهارة رباه يحس بلوعتي والخطر والتيه وقلب غدا ما بين طرقه ومسماره غاديت اتذكر مدته وانتظر وابكي لعلّه يعود وانظر بس